بس أكتر ناس أنا مضايعيني عاملين للدلامة بحياتي هن العالم يلي بينزلوا صورة كبيرة بس معمولة من عديد صور يعني بتفوت على البروفايل تابعهم بيكونوا منازلين صورة وجه بتشوف الوجه كله بس بس تفتح الانستغرام هوم بيج تبعك بتشوف قطع وجه عرفتيه؟ يعني بتشوف دين الشمال عين اليمين منخار شوية سنين شوية شعر بصير أنا أنه خي أنه, أنه بدأ... لأي لأ واحدة بدأ لا لكلهم يعني وزوجه كبير يعني بخذ له 30 40 50 صورة تقعد تعمل لايك واحدة ورا الثانيه انه بخيب تعبونه بعدين شو في ناس بيعملوا لا سلكتيف لايكس يعني مثلا ما عجبون سنين بدهم تبييد ما بيعملوا لايك بتلاقي مثلا عملين لايك لل